عشي أبي إسحاق الحويني يا سيرة الخلفاء والنبناء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكري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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أبو حازم سلمة ابن دينار الإمام الزاهد القدوة العلم الكبير الأعرج صاحب المواعظ والكلام الذي يشبه كلام الأنبياء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 كما قال ابنه عبد العزيز اللي احنا لسه بنقول ان نراوح الحديث عنه عبد العزيز قال من حدثك يقول ليحيا الوحاضي قال من حدثك ان ابي لما الوحاضي سأل عبد العزيز قال له اباك سمع هل ابوك سمع من ابي هريرة قال من حدثك ان ابي سمع من غير سهر فقد كذب. يعني متقدم في الطبق ادرك الصحابة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 فكيف إذا أدرك أبو حازم زماننا الله المستعان وقال أبو حازم ليس للملوك صديق ولا للحسود راحة والفطن والنظر في العواقب تلقيح العقول شوف ثلاث فقرات كل فقرة سبيك الدهب يقول ليس للملوك صديق وعبد الله بن المبارك الإمام المبارك له شعر جيد وكان شعرا فحلا مجيدا في هذا المعنى يقول إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أكنافهم ظلوا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 ويداو الناس من سائل الأدواء كان جليس للملك بتاع البلد دي كان قد عمي فقد بصره سمع أن الغلام بيرجع البصر والكلام ده وبدأه من العلل جاب له شوية هدايا وذهب إليه وقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني قال الغلام إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله دعوت الله فشفات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 طالما المسألة يعني جاية للكرسية أو انتفعش بيك أو إلى آخره بتبقى مشكلة لا زال يعذبه وفي رواية مسلم أنه شقه بالمنشار نصفي حتى واقع شقاه نص راح كده ونصتين راح كده فكون على حذر أضف إلى ذلك أن من اقترب خرص خرص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 في هذه المسألة يقول يعني ليس للملوك صديق ولا للحسود راح الحسود هيجيله ضغط دم تصالوا بشرايين ليه كل حاجة عنده تبدأ بعلمة استفهام تبدأ بأدات استفهام وتنتيب العلمة إياه العصايا العوجة دي المعوجة دي اللي تحتها نقط ليه ده أغنى مني علمة استفهام ليه صحته أحسن مني علامة استفهام ليه هو في المنصب ده وانا مش فيه علامة استفهام ليه هو في وظيفة وانا من غير وظيفة علامة استفهام ليه عنده عياله وانا ما عنديش علامة استفهام كل حاجة علامة استفهام سؤال بلا جواب ده يستريح انت بقى ده حيجيله ضغط دم وتصلب شرايينه وحيكتاب وسيموت في جلد بسبب ايه أنه لا إجابة لا إجابة عن الأسئلة بتاعته دي كلها لا تحسدا أحدا على نعمائه إن الحسود لحكم ربك شاني هكذا قضى الله لو أنت إنسان فاضل بقى وبتفهم وتقدر هذا التقدير وتحسن ظنك بربك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 من أمام قلبه يعني الكلام ده قال لك العاقل آخر حاجة يعملها يتكلم طب ما اللي بيعمل ليه في الأول قال لك يمرر الكلام على قلبه ويبتدي يتدبر طيب الخير في سكوتي أم في كلامي طيب إذا فعلت إيه المصالح وإيه المفاسد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 فلسانه من أمام قلبه لسانه من أمام قلبه أبل ما ينظر في حاجة وأبل ما تدبر العواقب ينطأ طيب العرب تقول إذا تكلمت بالكلمة صرت أسيرا لها وإذا حبستها كنت ملكا لها ما واحد ممكن زي واحد مرة في مسجد من المساجد بعد خطب الجمعة واحد قال يا جماعة اتبرعوا للمسجد مش حارفوا الكلام ده وبتاع فواحد بيتمنظر يعني امطاع ومعي ليه ادي الف جنيه شو يعني زي ما بقولوا في الافراح والكلام الف جنيه للمسجد حط الالف جنيه في المسجد وبعدين راح لسحابه بعد ما السخنية دي راحت انا مش عارف انا ايه اللي خلانا اعمل عاملة سودة دي حطيت الألف جنيه مرة واحدة طب ده أنا كنت بحوشها بقى لي كذا وكذا وكذا وكذا وبتاع وقعد يتندم على إنه هو بادر وإنه عمل ألف جنيه آه عشان يوري الناس كلها ان هو راجل إيه؟ راجل يعني بيتبرع وراجل ألف جنيه بحلقة ده الكام ده كان قام زمان أيما كانت الألف الجنيه لواحد كان اسمه الحلوح يعني كان يعني حاجة يهي لواحد يركب عليه يعني وينزلش بيه ولا حاجة فده النهاردة قبله ممكن يكون الألف جنيه دي هي كل ما يملك. طب ولادي واكلوا ايه واذا كان حد منهم مريض يجيب الدواء منين يروح بقى يشحت اشوف بقى لما فعل الفعل صار اسيرا لله ما يقدرش يرجع مره ثانيه ويقول انا اسف انا كنت غلطان انا سخنت على الفاضي كده هات 1000 جنيه يبقى اذا الانسان العاقل قبل أن يتكلم ينظر او قبل أن يفعل بينظر في الايه ينظر في العواقب اف يفعل ام لا انما انسان السفيه او لسان الاحمق الذي يتكلم ولا ينظر الى الىنا بالموسى